Book 2 88 88 88 Прошлый час модальных глаголов 2 الماضي الافعال المساعده 2 ماضي الافعال المساعده 2 ميسي ختيه لا تزلكي لم يريد ابني أن يلعب بالضميا لم يريد ابني أن يلعب بالدمية ما يدشك ي ختيلهه لاأ فبول لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم Моя жонка не хотела гулять со мной у шахматы Лам турид заوجати ан талعаба маи шатранж Мои дети не хотели исти погулять Арада аулади ан ла якуму бинузга ان لا يقوم بنزهه ينهي حاتيلى بربيراتسا у пакоі لم يرید <يريدوا> ان يرتب الغرفه لم يرید ان يرتب الغرفه класціся спаць لم يرید <يريدوا> ان, <يرتبوا الغرفة> <لم> أن يذهب <أسرتهم> <لم> <أن يذهبوا> <أسرتهم> ياما нельга было есть мороженое لم يسمح له أن يأكل آيس كريم ياما нельга было لم يسمح له أن يأكل شكولات لم يسمح أن يأكل شوكولاته يَمُ نِيلْغَا بِيْلُو يِيسْتْسِي تْسُكِيرْكِي لَمْ يُسْمَحْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بُونْبُون لَمْ يُسْمَحْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُلَبَس مْنِيي پْرَپَانَوَالِي وَيْبْرَاتْ شْتُو يَا Мне можна было купить сукенку سمح لي أن أشتري لي Мне можна было взять шоколадную цукерку. سمح لي أن آخذ لي حبة شوكولاته. Табе можно было курить у هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Табе можно было هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح أن تشرب في المستشفى؟ Табье можна было ўзяць сабаку з сабой у гасцініцу. На канікулах дзяцем дазвалялі падоўгу гуляць на вуліцы. في يبارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا دزوه لا كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم أن يلعب طويلا في الفناء им дозволяли допознание кластися спать كان يسمح لهم ان طويلا كان يسمح لهم ان طويلا